وَلِلْقَلَائِدِ وَلَاءٌ مِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على من ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما أَكَلَ إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَتْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لكم الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حل لكم وَطَعَامُكُمْ حل لهم وَطَعَامُهُمْ المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمو نجورهم محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمتم إِلَى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَطَهُرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّن فَتَيْمٍ مُّصْعِداً طَيِّباً فَتَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ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 واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم صلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر أكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم, ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع لا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروه به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 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى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 فلم يُعذِّبكم بذنوبكم بل أنتم بَشَرٌ بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء مَن من يشاء ولله مُلْكُ 3-التماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم اذكروا عَمَّ الله عليكم بَعْدِي جعل فيكم الْإِنْسَانَ وجعلكم ملوكا وَنَظَرْنَا ما لم يؤت يَأْتِهَا من العالمين لَمْ يُؤْتِ مِنَ الْعَالَمِينَ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 حتى يخرج منها، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون.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 ان تغوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وَقُلْ الله بِاللَّهِ إليه الوسيلة وَمَا في سبيله لعلكم تفلحون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 ألنا التورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباو بما استُحفظوا من كتاب الله والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا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 وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ افَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الْيَهُودَ والنصارى أَوْلِيَاءَ بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على, على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاّم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 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَتَوَالِبُغْضَاءٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْ لَمَّا أُقَدُونَ رَلِّ الْحَرْبَ أَطْفَأْهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أردلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَفِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِسْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ مَتَابَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 نصارى. ذلك بأن منهم تسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما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 إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أَنَّمَا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا قولوا حات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَرِيَّةَ وَالْقَلَائِد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 قد سألى قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 ضروهم لا يعقلون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.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 اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهم استحقوا إثما فأخرني مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بِاللَّهِ لشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدين إن إذا لمن الظالمين ذلك ادنا ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا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 وَإِذْ أُحِيطُ إلَى الْحَوَارِينَ أَنْ أَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا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 فبَعضُ مِنكُم فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُفْرِّلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَمْفَعُ الصَّادِقِ نَصِلُكُمْ